وَإِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَزَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ liyakthuru bima ataynahum fatamatt'u fasawfa ta'lamun am anzalna 'alayhim sultanan fa bima kanu bihi yushrikun wa واذقنا الناس رحمة سرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم أَوَلَمْ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ الذَّقْرَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ ихم المفلحون وما آتيتم من زبل يرضو في أموال الناس فلا يرضو عند الله. Vma atitemin zekat teridin ve jeha Allah fa olaik humur muğfud. Allahu Lazi kalcum sumpa rızakum sumpa yumetukum sumpa yuhikum. شركاءكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البد والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون